ما شاء الله اليوم شيخ احسان طلبه محصي لا انك جيت ذاك الدرس هذا الدرس سيد الخوي كان اليوم اللي يلتزم بالوقت وعاده يتاخر اليوم اللي يلتزم بالوقت يجعله رأس الوقت يقول له شيخ مرتضان باب التشجيع لما شاء الله اليوم تطلبه محصن <تصفيق> بعد هذا أعظم من هذا <تصفيق> Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-taybeen at-tahirin Kaan Iman Raka'a الركوع الرابع في صلاة العشاء ثم تذكر عدم الاتيان بالمغرب فهل يمكن تصحيح صلاته عشاء ثم يأتي بالمغرب بعد ذلك أم لا وذكرنا أن جمعا منهم المحقق النائمين وغيره ذهبوا إلى التصحيح والكلام في إثبات التصحيح تارتان مكيف مكيف اه يمكن في السماعه صوت ما عنا يمكن لا أقول اذا تاخر السماعه عنا ما يطلع الصوت فيها هيك ماكو اسال انت روح يمكن خف ترجع ويرجع كل بالنظر الى الروايات الخاصة وتارة بالنظر الى مفاد حديث لا تعاد فهنا جهتان الأولى تصحيح صلاته عشاء بالنظر إلى مفاد الروايات الخاصة بأن يقال لا يستفاد من هذه الروايات شرطية الترتيب شرطيه الترتيب في جميع اجزاء الصلاه وبيان ذلك بالتعرض الى مفاد صحيحه عبيد بن زراراه التي ذكرها في الوسائل باب أربعة من أبواب المواقيت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس بدعوى ان المستفاد من هذه الفقرة الا ان هذه قبل هذه اشتراط البعديه في جميع الاجزاء بان تقع العصر بتمام اجزائها بعد الظهر وتقع العشاء بتمام اجزائها بعد المغرب لاشتراط القبليه إذ القبليه لا معنى لاشتراطها فإن من صلى المغرب ولم يصلي العشاء اصلا فإن صلاته صحيحه او من صلى الظهر ولم يصلي العصر اصلا فإن صلاته صحيحه فلا يشترط في الظهر ان تقع قبل العصر ولا يشترط في المغرب ان تقع قبل العشاء وانما الذي يشترط البعديه اي ان تقع العشاء بتمام اجزائها بعد المغرب والا فلا تصيح فيقال بان هذه العباره وان كان ظاهرها بدوا اشتراط قبليه الا انها بضميمه المرتكز القائم على صحه الاولى وان لم تعقبها الثانيه ان المراد بذلك اشتراط شنو البعديين. ولكن في مفاد هذا الحديث وهو صحيحه عبيد ابن زرارا عدة محتملات المحتمل الاول ان هذه الفقره لا علاقه لها بالترتيب اصلا وانما هي ناظره للوقت الاختصاصي بالظهر بيان ذلك ان هذه الفقره وردت بعد بيان الوقت حيث قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا فأفاد بأن وقت الظهرين يبدأ من الزوال ثم استثنى من ذلك فقال إلا أن أول الوقت بمقدار اربع ركعات هو للظهر فهو في مقام بيان الترتيب بين الوقتين لا الترتيب بين الموقتين وهما الظهران وهذا ما أشار إليه المحقق النائني قدس سره في صلاته والمحقق الحائري قدس سره في صلاته بأن تكون هذه العبارة ناظرة للترتيب بين الوقتين اي ان دخول الزوال وان كان مفتاحا لوقت الظهر والعصر الا ان جزءا من اوله بمقدار هذه يعني بمقدار اربع ركعات هو للظهر فلا تقع فيه العصر حال الالتفات والاختيار فقوله إلا أن هذه قبل هذه يعني إلا أن وقت هذه أي الظهر قبل وقت هذه والشاهد على ذلك أولا سياق الرواية فإنها في مقام بيان حكم الوقت ولذلك بعد أن ذكر هذه الجملة قال ثم أنت يعني بعد أن تقدم هذه يعني بعد أن يكون الوقت لهذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس فكأن منظوره إلى أن هناك وقتا مختصا ووقتا مشتركا فالوقت المختص هو بمقدار أربع ركعات من الأول فإذا انتهى هذا الوقت فأنت في وقت منهما جميعا أي فيبدأ بعد ذلك الوقت المشترى ويؤكد ذلك أن لو حملنا هذه الفقرة على بيان شرطية الترتيب لكان الاستثناء استثناء منقطعا بينما ظاهر الاستثناء انه استثناء متصلون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت قاعد يتكلم عن الوقت وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه أي ويستثنى من ذلك أن يكون مقدار هذه وهي الأربع ركعات المسمات ظهرا جنو خاصا بها فلا يصح فيه العصر. ويؤيد ذلك مرسلة داوود بن فرقاد التي بنى على قبولها أو العمل بها جمع من الأعلام حيث قال فيها عن ابي عبد الله عليه السلام اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس الباب الرابع من ابواب المواقيت حديث اربعام هذا المحتمل الاول المحتمل الثاني في هذه الفقره الا ان هذه قبل هذه استثناء في كيفيه الشروع بيان ذلك أن الإمام عليه السلام بعدما بيناه أنه إذا دخل الزوال فهو وقت شنو؟ للظهر والعصر جميعا وقد قال جميعا فربما يوهم ذلك أنه يصح له أن يأتي بالعصر قبل الظهر أو بالعكس إذ ما دام الوقت وقتا لهما معان فاذا يجوز له ان يبدا بالعصر او يبدا بالظهر فقال الا ان هذه قبل هذه فاراد بالاستثناء دفع دخل واستدراكا وهو انه صحيح ان الوقت مشترك بينهما لكن لا يصح لك ان تبدا بالثانيه قبل الاولى الا ان هذه قبل هذه اي ابدا بالاولى فهو ليس في مقام بيان شرطيه الترتيب كي يؤخذ باطلاق الكلام لاثبات ان الترتيب شرط في جميع أجزاء. بل هو في مقام الاستدراك فقط وهو أنه كون الوقت مشتركا بينهما لا يعني أنك تبدأ بالثانية قبل الأولى وبعبارة أخرى ليست هذه الفقرة إلا في مقام بيان الاستثناء لا في مقام بيان المستثناء كي يتمسك باطلاقه لاثبات جنوه شرطيه الترتيب في تمام الاجزاء فهو لا يريد الا ان يقول لا يجوز لك ان جنوه ان تبدا بالثانيه يعني ان تقدم الثاني اما أن تقدم الأولى على الثانية بتمام أجزائها أو ببعض أجزائها فهذا ليس في شنو؟ في مقام البيان من جهته ودعوى أن هذا يجعل الاستثناء استثناء منقطعان غير مستوحش ما دامت له علقة بالمعنى السابق اي ما دام استدراكا عليه نظير نظير ما في هذه الروايه وهي بني. نظير ما في روايه عمر بن حنظله قال كنت أقيس الشمس ظاهر أنه رجل عند شنو خبره كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام أنا واقف أقباله وقاعد شنو أقيس الشمس فقال يا عمر ألا أنبئك بأبيا من هذا أعطيك مقياس أفضل من هذا قال قلت بلى جعلت فداك قال إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهري إلا أن بين يديها سبحا إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهري، إلا أن بين يديها سبحان، وذلك إليك. فإن أنت خففت، يعني تصلي ثمان ركعات سريعة سبحان يعني صلاة النافلة، فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت، فحين تفرغ من سبحتك. فالملاحظ في هذه الرواية أنه استثنى النافل من الوقت مع أنه استثناء منقطع إلا أنه سائغ عرفان لأنه في مقام التنبيه والاستدراك فهو عندما قال إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر ربما يتوهم السامع انه بمجرد الزوال بعد لا يقع قبل الظهر شنو صلاه فاستدرك الامام قال نعم هذا وقت الظهر الا ان المطلوب ان يكون قبلها شنو سبحه ولو كان هذا المطلوب مطلوبا ندبيا وأنت باختيارك تحديد الشروع في الظهر إما بالتخفيف أو بالتطويل، فكما صح الاستثناء هنا وكان استثناء عرفيا فكذلك في محل الكلام في قوله مثلا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه فعلى هذا المعنى لا يستفاد من هذه الرواية إلا شرطية الترتيب في الجملة المحتمل الثالث أن يكون المنظور في قوله إلا أن هذه قبل هذه بيان قيد ما فهو ليس في مقام بيان شرطية الترتيب وتوضيح ذلك كما أشرنا إليه أمس بأن الإمام عليه السلام حيث قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا فقد استفيد من كلامه أنه إذا زالت الشمس فهناك فريضتان فعليتان في حق المكلف إحداهما مسمات بالظهر والأخرى مسمات بالعاصر إلا أنه حيث إن كلا منهما أربع ركعات فلا مائز بينهما إذن فمقتضى كونهما متحدين صورتان أنه متى أتى المكلف بثماني ركعات فقد أتى بهما حيث لا يوجد مائز بينهما فنبه عليه السلام أن المائز للفريضه المسمات بالظهر أن توقعها الأولى اي أي ان تقصد بالاربع الاولى تلك المسمات بالظهر فحتى يقع الميز بينهما في مقام الامتثال لا بد شنو ان تقصد بالاربع الاولى أن تقصد بالاربع انها الاولى اذا هو ليس في مقام بيان شرطية الترتيب بين الفريضتين وإنما يريد أن يقول حيث وجب عليك فريضتان فعليتان متحدتان شنو صورتان فربما تتوهم أن لا مائز بينهما في مقام الامتثال فيصح أن أتي بأربع ركع بثمان ركعات وبذلك اكون قد امتثلت الامرين يقول لا لكي يتحقق المائز بينهما في مقام الامتثال فلا بد ان تقصد بالاربع الاولى انها ايقاع لتلك المسمات بجنوه الظهر الا ان هذه والمشار اليه هو الظهر الا ان هذه الظهر اقصد بها القبليات الا ان هذه قبل هذه ومن الواضح حينئذ انه انما يتم ذلك حال الالتفات والاختيار الى ان هنا ثمان ركعات فلا بد ان اقصد بالاربع الاولى ايقاع الظهر وليس العصر ولا شمول في هذا المفاد وهذا القيد لفرض الغفله المحتمل المحتمل الرابع أن تكون هذه الفقره في مقام بيان شرطية الترتيب ولكن هل مفادها شيخ إبراهيم شرطية الترتيب بلحاظ المسمى أم شرطية الترتيب بلحاظ المجموع أم شرطية الترتيب بلحاظ الجميع فالمحتمل الرابع فيه ثلاثة, ثلاثة احتمالات أيضا الأول أن يكون مقصوده شرطية الترتيب بلحاض المسمى أي أن يقع المسمى بالعصر بعد المسمى الظهر أن يقع المسمى بالعشاء بعد المسمى المغرب فبما أن الترتيب المشروط هو الترتيب بلحاظ المسمى، عليكم السلام. فالنتيجة أن المقوم للمسمى بالعشاء في قبال المسمى شنو؟ بالمغرب هو عدد الركعة. فإنما يكون الفرض مسمى بالعشاء عرفا إذا كان أربع ركوعات في مقابل ما يسمى بالمغرب عرفا وهو ثلاث ركوعات والنتيجة أن شرطية الترتيب موضوعها موضوعها الركوعات الاربعه فمتى تجاوز ذلك بأن دخل في الركوع الرابع، فقد انتهى موضوع شرطية الترتيب، لأن موضوعه بين المسمى، وحيث إن المقوم للمسمى بالعشاء في مقابل المغرب هو أربع ركوعات، إذا متى دخل الركوع الرابع فقد انقضى، وليأتي موضوع. ترتيب بين المسميين وبالتالي فعلى هذا الاحتمال أيضا نقول بصحة صلاتي قلوا من تذكر المغرب بعد أن دخل في الركوع الرابع من العشاء مضافا الاحتمالات السابقة الاحتمال الثاني أن يكون مفادها شرطية الترتيب بلحاظ المجموع هكذا عبر المحقق النائني في صلاته ونحن نسبنا إليه الاحتمال السابق لكنه يتبنى الاحتمال الذي سنبينه الآن وهو أن الترتيب ملحوظ بين المجموع واعترض شهيد استاذنا المرحوم الشيخ مرتضى البروجردي على تعبير استاذه السيد الخوئي بالمجموع فقال بينما هذا التعبير هو تعبير من؟ ميرز النائن في صلاته ولأجل ذلك السيد الخوئي مضى على هذا التعبير لمن يرى هذا الوجه لانه تعبير من عنده فعلى كل حال فإن مقصود المحقق النائيني قدس سره من الترتيب بلحاظ المجموع الترتيب بالشروع أي أن تشرع في الظهر شنو قبل, قبل أن تشرع في العصر فمتى ما شرعت في, في العصر عفوا فمتى ما شرحت تصير ثمرا فمتى ما شرعت في العشاء غافلا عن المغرب فاته <تصفيق> موضوع الترتيب وإن لم تدخل <تصفيق> الركوع الرابع فإن الترتيب لوحظ بين مجموع هذا ومجموع هذا وحيث ان المجموع يتحقق بمجرد الشروع فالنتيجه انه متى ما شرعت في اللاحقه غافلا عن السابق فاته موضوع الترتيب وبناء على ذلك فمن ركع ركوع الركعة الرابعة في صلاة العشاء ثم تذكر المغرب صحات صلاته عشاء بل لازم هذا المبنى التداخل بين الفريضتين فإذا شرع في العشاء ثم تذكر المغرب فأتى بالمغرب في أثناء العشاء ثم عادة ها؟ إلى العشاء مرة أخرى فلا بأس بذلك الاحتمال الثالث وهو الذي أصر عليه سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره ان مفاد الروايه شرطيه الترتيب بين الجميع بين المجموع اي ان تقع جميع اجزاء اللاحقه بعد السابقه فمقتضى هذا الاحتمال الذي لا شاهد على تعينه انه اذا التفت بعد الركوع الرابع للمغرب فلا تصح صلاته عشاءان فانه وان اخل بالترتيب فيما مضى من الركعات سهوان الا ان اخلاله بالترتيب فيما بقي من الاجزاء شنو عمدي والاخلال العمدي بالترتيب غير مغتفرين وبعبارة أخرى إن شرطية الترتيب ذكرية فتسقط حال الغفلة وتنهض حال الالتفات. صحيح. نعم. صحيح. بعد خلاص ما تصح الصلاة ابدا آه. خلاص لا. إذن. لا هذاك بقاعدة لا تعاد. بجيبها بعدين. فبناء على ذلك يعني على رأي سيدنا قدس الروح والفساد إلا أن يقال لعل مستند سيدنا في اعتبار الترتيب في جميع الأجزاء ليس هو هذه الفقرة من الرواية كي يقال بأن فيها متاهات ومغارات بل ان مستنده الروايات الاخرى التي دلت على انه اذا ضاق الوقت قدم فلاحظوا هذه الروايه صحيحه الحلبي سالته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا طمس ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس الشمس جايه تغرب ذكر فقال ان كان في وقتين لا يخاف فوت احداهما يعني الوقت يسع شنو كم يسع خمس ركعات اذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات زين فإن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العاصر فليصلي الظهر ثم ليصلي العاصر وإن هو خاف أن تفوته يعني إحداهما يعني واحدة منهم رايحة رايحة فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته لأنه إذا قدم الظهر فاتته كلاهما فيكون قد فاتته جميعا للظهر لأنها في غير وقتها ولا العصر أنه لم يصليها ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها فان ظاهر قوله فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر انه اذا كان الوقت كافيا لهما ولو بمقدار خمس ركعات فعليه ان يمتثلهما كما امر بهما وطريق امتثالهما كما امر بهما جنو ان يبدا ان يان يان تكون العصر بتمامها بعده بعد, بعد انظار فلعل منظوره قدس سره مثل هذه جنو الروايات وبالتالي فلا تصح يعني لو كنا نحن وهذه الروايات فلا تصح صلاته عشاء يأتي الكلام غدا الخميس لأن نحن قلنا أي أسبوع نعطل فيه يوم نعوض عنه بيوم الخميس الأسبوع عطلنا فيه يوم السبت نعوض عنه بيوم الخميس يوم الخميس هو يوم أيوال التعويض، ف... فيكون الدرس هناك في المدرس مدرسة الإمام الحسن المجتبى حتى يصير تساق، لا نقوم نبعد هذا، والحمد لله.